تفسيروا سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بالله يا مقع إلهي نحريستا قوذي مده قارها ندب إذا وقعت الواقعة ماركي دعضا مده دعي سوا ليس لوقعتها كاذبة مجر وحبين إن دعي دا داس قيامها خافضة الرافعة قيامته وحوسدت كرقات اذا رجت الارض رجا مرت دلك لجلجل جلجل وبست الجبال بسى اول بدهي بوريه بودين فكانت هباء منثا او يا وكنتم ازواجا ثلاث د مرك ص ل صح فصحاب الممة ما أصحاب الميمنا مذكحابتاد مكصحابتاد محيين وأصحاب المشأمة م أصحاب المشأم بده صابتاد بده حابتاد محيين والسابقون السابقون كوهرمري واكوهرمري أولئك المقربون كواسي واكوي لدوي في جنات النعيم وحين قلي جنوي النعمله ثلة من الأولين وانا كحكم إذا هره وقليل في الاخرين هي وحيره كامله كويدنبي على سرر موطنه سرير الذهب لجسميه اينا كسغنان متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدن مخلد وحال ولي الدهور يغويل واري باكواب وابريق وكاس من معين كوبا بكلي يا لا يصدعون عنها ولا ينزفون مدحنون يا عقل تجد مدنا ملها وفاكهه من تخيرون فاكهة دونان ويكدخل الجنه ولحم طير مما يشتهون يا هل شمبراد وحور عين يا هوى جنة حور العين او اند اللؤلؤ المكنون adma djawhar la qari jazaa'a <laughs> bima kanu ya'malu ونا أبع المرين وحييفكرين لا ييسعون فيه لغو ولا تأثما جذا حذا كما مغلان هذا الم درية دم ب مدنا إلا قلا سلسل وحيسك مغل س دحض وأصحاب المم ما أصحاب اليمين ملكت أصحابتين ومحيهين ملكت أصحابتين في صدر مخضود وحيهلي جيت كدبتون قدح لهين وطلح منضود يجيت كطلحي غموسكو أو بوحة وظل ممدود يا اصلفذي او جوقتا وما انمسكوب يب يلا شو بالجار والب وفاكهه كثيره يا فاكهه ابدا لا مقطوعه ولا ممنوعه قال لجنين ليسن وفرش مرفوعه يا غغل لكوريالي إنا أنشأناهن إنشاء أنك أبور ري أبور رميسيرا وهاوين كي جنة يحور العينة فجعلناهن أبكارا وحانا كيالي كوابي كاروينو لتابا عربا أترابا كواس سي علي سين رقد او اسكدا لاصحاب اليمين كواس وحيوسق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سورة الواقع ومكية اللحية سقاشن آيادة دائية كومان تايوانا سورة اللحية كنتنادي ترتيب تا قرآن آيادة نور رأي سورة الواقع وحنك قادن إنا إنا إقیامة مقع يبضان يشدد كجر أوغيس شاكيكو مجرأ إنا إقیامة إيمان محيسة تارير رمين تيدو مالين تاس الله سبحانه وتعالى دادنا کرو قاد دانو دادنا حصول دانو مال انتاس أيها الحبادة كواسدح قيب وضيو قيب سميكوا آدوه الرمارة يا سابقين ايكوا كتابك ودمدك تلق السيني ايكوا حن وجدك جهنم قاضي سيداس دراد دادوح واجب إنو قف والبودية الرقرب مال انتاس كان فيرسة كوحدوك من دقندون مال انتاس وحانك لوك قاضنا إنا إن الله سبحانه و تعالى أدوه مديسه جعليه وكره قاضي درجات دا اجندنا ايسنيسكومدا هاينن كسو جنن والبهل كذا كوفلنتهاي ايدها وحان كلا او قادننا ايها لحب النعمدا اخري حب تنك مد ما مد حنون لعقل جنا التكسينيه ابن عباسنا الله كر الله هذا وحا لغ وريا انه يري خمرده ادونكو افر ريمود بيلادهي والي مد حنون ومنتجك هادي Wa han kalaa qaadanayna aayadahaan kooxda labaad ee suuradani ka warrentay waqoo kitaab ko dha midigta laga seen waqoo kitaab ko dha midigta laga seen ku xiga saabiqti kuway hormaray Allah subhanahu wa ta'ala wa ha wadi sanayna kuwa u darajayeen inoo inagu hada wa sallallahu wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi بمواقع النجوم الله وحوك الدار تهلك يحذبوه كل عام وإنه لقسم لو تعلمون عظيم دارتا سوى دار وإن هداد اكتهين إن لقرآن كريم قرآن كوى كتاب شرف له في كتاب مكنون وحون كسو غني هاي كتاب لإلالي لا يمسه إلا المطهرون كتاب كاسنا متابتو كوى للداهرية مويين ملائكتا ذيل من رب العالمين ورسدج الحق رب العالمين ككاهدي فبهذا الحديث انتم مدهنون ام شاكدا قرانك يا يد بينيسان بيني وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اوه ما وحادر ساغدي بين انت حق فلولا إذا بلغت الحلقوم مركنفت دون تغا دمهيدان وانتم حين اذ تنظرون اذا كنا عاد سير نيسان قف قدمنايا ونحن اقرب اليه من كَمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ أَنَّ جُنَا آلِ ذَٰلِكَ لَوْنَهَا لَكِنْ سَائِدًا غير فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ هَدَيْتُكُم تم صادق ما نفتك على لسان هدا درن كان من المقربين قاف قادما هدو كمذيه نعيم وحاوسنا ذين حريسي يا فرحدي يا جندا نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين hadu sakamid yah kuwa ashab midikta basalamul min ashabil yamin wa ha'usugna ashab ta midikta nabtaliya wa nak wa amma in min al mukaththibina حدوسك مذهك وحق بين ييا فنظ من حم وحول يهاي مرتات كل البضاً وتصلية جحييم هي جد نارت جحيم نار إن هذا له حق اليقين بسبح باسم ربك العظيم او تسبيح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعلها هوين اللهم اكبر الله اكبر ايها الاحباء <سؤال> ذه وحن كقادنا انه الله سبحانه وتعالى قد ارتضى دغه يا هلكي كقر سومان وحنا الله ادارتينو انه عدي شرفت قرانك يا سيده الله دوري كتابك قرانك حق اله ايوك سو دقي لكن جالدو وي بيني وحن كلا ايدان كقادنا ودا الضعيف لماذا اي مسكين لماذا سيدا بالله قرأي سورة ديناسو عدي سيداتك واسدح قيبوت لبا قيبوتنا ويليبانين قيبنا وقيبت خسارتي قيبت لدوية مقربين تايا أصحاب اليمين وقوى الليباني أصحاب الشمال وقوى خسار مارك يسعدك تسبح اسم ربك العلان وحو نبي عليه صلاة والسلام كيال سجودنا Abii hurairan el-Nabi ka'alehi salatu wassalamu huukawaliyya subhanallahi wa, subhanallah, wa bihamdihi subhanallahi al ولبا كلمه دودا عربك كفود ميسانك الهنا كونس الله الرحمن كان وجالي هذا وياه الحب السال نغنك واللبان <سؤال> يا سوره الدين عدسي وان الرن جدك الهي يا سند نبينا صلى الله عليه وسلم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه